وصالحين ما شاء الله عنا وحمدنا وصوت الحديد هذا الصوت تسمى من يعني بهذا الاسم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد وقع عند الطبراني والبزار والبزّاء ما حمدهم الله تعالى في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه دخل على أخته فإذا فيها ففإذا في يدها صحيفة فيها صورة الحديد ااا فف فإذا صحيفة فيها أول صورة الحديد فقرأها حتى بلغ قوله تعالى آمِنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فكانت هذه الآيات ووأمثالها يعني سببا في اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وردت هذه الآيات ايات من سوره الحديد ورد كذلك آيات من سوره تطه على اختلاف الروايات التي وردت في ذلك فتسميتها بسوره الحديد كان يعني لم تعرف إلا إلا بهذا وكذلك سميت في كتب التفاسير في كتب جميعها وفي وفي الصحفي كذلك سماها كذلك البخاري وفي في في جميع في صحيحه والتملي في جميع إذا هذا إذا لا يعرف السورة اسم غير هذا الاسم وتسميتها بذلك لوقوع لفظ الحديد فيها طيب واللفظ الحديد هل هل فقط هل يعني في هذه السورة فقط؟ Amana vada fi suoja muha vada fi suoja muha vada fi suoja kaf. Atoni وهو النحاس المزل لكن لم تسمى صورة الكهف بصورة الحديد رغم أن صورة الكهف أسبق نزولا من صورة الحديد كما سيأتي أن صورة الحديد جمهور مفسرين يقول إنها مدنية وسوف نتعود لذلك وتحقيق القول في هذا لأنها وردت طبعا ولا شك أن فيها قرآن مدنيا إن الله جل وعلا ذكر فيها المنافقين وذكر فيها كذلك أخبار الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعزل مدرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل لكن لم تسمى صورة الكهف بصورة الحديد لإعتناء صورة الكهف بقصة أصحاب الكهف فسميت صورة الكهف بذلك لإعتناء بقصة أصحاب الكهف فسميت هذه الصورة بصورة الحديد لوجود لفظ الحديد فيها وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب والحديد المذكور في, في هذه السورة هو الحديد الذي يصنع منه الصيوف والضروع ويرمز به للجهاد في سبيل الله وبدل النفس في سبيل الله كما أن أوائل الصورة فيها بدل المال في سبيل الله وأواخر السوء فيها كذلك بدل النفس في سبيل الله هو الذي أشار الله عز وجل به في قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصله ورسله من رأيب وكأن الله جل وعلا يلهم عباده بذلك أنهم في ميدان الزود عن الحرومات فإن الحرومات لا يعني لا تصن بقعقعة الحناجر لا أنزل الحديد فيه بأس شديد وما للناس، وليعلم الله ما ينصروه ووصده بالغيب. إذن تسمية الصوَه بهذا ال بهذه اللفظة لقول عودي اللفظ الحديد فيها، وهو لفظ له دلالات وله ظلال، فالحديد معدن من المعادن لكن يش يعني يشاور به إلى إلى البذل النفسي في في سبيل الله عز وجل ونصمته ني الله عز وجل والزود عن عن بيضة الدين وعن الحوامات فهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى ولذلك سميت الصورة بسني مش مجرد لفظ الحديد المعدن فقط لا المعدن ده له ظلال وله آآ يعني آآ يعني كما قال جل وعلا جل وعلا الحديد في بس في فيه بس جد ومنافع للناس منافر الناس من من الزود عن عن حياض الدين وو الدفاع عن المضطهدين وعن يعني وعن حقوقات المسلمين كما كما سمعتم في الآيات التي تليت علينا وهي آيات من سورة الحج وهي يعني هي بالمناسبة هذه أول آية فيها تشيع أول مراحل الجهاد في سبيلنا. هذه أول آية قبل هذه الآية كان هناك يعني يعني يعني فاصفح عنهم وقل سلام وهجرهم هجرا جميلا نعم يعني ألم ترى إلى الذين لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن من أزلت هذه الآية أرزني للذين يقاتلون أرزني للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا سبحان الله ما أشبه الليلة بالبائح الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله سلح التهجير تسلح قديم استعمل. استعملوا الكفر من من زمن لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا الذين لهم بغير حق إلا يقول ربنا الله لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لو لا دفع الله الناس معدهم ببعض بالجهاد في سبيل الله لهدمت صوانيا وبيعا وصلواتا مساجد يذكر في اسم الله كثير وقت الذي نره الآن تهديم المساجد وتهديم البيوت على وعسل الناس وانتهك الحرومات ولينصوا أن الله من ينصره هذه سنة لا تتخلف أبداً، وحين تتخلف في موطن من المواطن يبقى تراجع السبب كما يعني أفاد الله عز وجل في في حديث سبحانه وتعالى عن غزوة واحد، ولقد صدقكم الله وعدا يستحسونهم بإذنه والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد, قد قال لهم لكم النصر وما صبغتم فناء فحدث ما حدث في واحد اشبه الليلة بالبريحة. وانه ونزل قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعدوا وليس تحسونهم باذنه. تقتلونهم باذنه. تخمدون حسهم باذنه. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامن. وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. منكم ما يريد الدنيا. ومنكم ما يريد الاخرة. ثم صافكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفى عنكم. والله ذو فضل على المؤمنين إذن لفظة الحديد هي لفظة لها زلاث تشير إلى يعني المنافع التي, التي أرادها الله عز وجل من إخراج هذا المعدن للمسلمين من الزود عن حياط الدين والدفاع عن الحرمات وصد المعتدين ان ماذا قفلناهم في الحو ب فشل بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ففصوميت الصوره بهذا اللفظ بهذا الاسم وسوف نتعمد لموضوعات الصوره يعني اجمالا ايضا لنا صوره فيها قسمان من من البذل بذل المال وإنفاق المال في سبيل الله وقدمه الله سبحانه وتعالى لأن وفي غالب آيات, آيات التي فيها البذل فيقدم البذل بالمال على البذل النفس جل الآيات التي وردت قدم المال على النفس للمنافع العظيمة أن الإنسان بنفس واحد لكن بمال كثير فقدم البذل بالمال ثم جاء بعد ذلك في ختام الصورة البذل من وأنزلنا في في قول تعالى وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصون وصلهم بالريد إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى قوي غالب وهذه الصورة جمهور المفسرين يرى بأنها صورة مدنية يرى بأنها صورة مدنية وفي المسألة اختلافهم كبير غالب ومفسرين حتى حق ذكر الحرف ذلك كتير محمد الله تعالى قال وهي مدنية وطبعا نتكرنا بأن القرآن المدني هو ما نزل بعده بعد بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو بغير المدينة والقرآن المكيه ونزل قبل الهجرة سواء نزل في مكة أو بغيرها فصورة في عند جمهور المفسرين يؤون بأنها مدنية حتى أشار حتى نقل ابن عطية في في المحاضرة الوجيز عن عن عن البعض بأنه بأنه إجماع مفسرين لكن حدث في الصورة حدث في كونها مدنية أو مكية اختلاف كبير فمنهم من يرى بأنها فيها صدر هذه الصور ليس ليس مدنيا وإنما هو مكي صدر هذا الصور لماذا؟ لأنه قد روى مسلم في في صحيح يعني يغير عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كان بين إسلامنا ما كان بين بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ ولا يكون من الذين الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوب مكفيهم منهم فاسقون يقول لم يكن بين اسلامينا وبين يزنيها وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه إلا سنين وهنا هنا هنا الإشكالية. لماذا لان سعود رضي الله عنه كان كان متقدما مسعود رضي الله عنه من السابقين الأول من, من أوائل الصحابة الذين أسلموا رضي الله وطن عنهم فلما يقول لم يكن بين إسلامنا وبين أن عتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين يبقى, يبقى, يبقى هذا الحديث يفيد إيه يفيد بأن هذه الآية وأمثالها هي مكية أربع سنة النبي صلى الله عليه عاش كامل في مكة ثلاث عشر صحيح يعني يعني ثلاثة عشر عاما في مكة وبعد ذلك عشر سنوات في هي في المدينة إذا هذا أتدي بأن سوا بأن هذه الآية مثلا أي مكة طيب وصورة الحديد كما ما علينا عند الطباخني وال يعني يعني ف يعني لما دخل على أختي فإذا صحيفة فيها صوت فيها صدر صوت الحديد فقرى حتى برغ قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما, مما جاء لكم مستخلفين فيه عرض هذه النواية عند مسلم ما رواه ابن مردوية عن أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه يقول ابن عباس عاتب الله عز وجل أصحاب صلى الله عليه وسلم على وقت ثلاث عشر أو 14 بهذه الأيه وهي ألم يأدي للذين من أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأدي للذين من أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومنازل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد في الصراع عندنا هنا عندنا إيه عندنا رويت مسلم عن عن المسعود رضي الله عنه يقول إلىني ليس بين بين إسلامنا وبين أن أعترف الله بهذه الآية إلا أربعة زينيم وابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا روي عند مسلم في في في صحيحه وعنده غيره ورويت ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأنس فيما وهو ابن مردوية. بان هذا كان على وقت الثلاث عشر او اربع عشر. وحين يكون عندنا مثل مثل هذا يبقى لا يمكن التوفيق بين بين حين لا يمكن ان نوفق بين يعني بين روايتين فيكون مسلك الاهل فيكون مسلك اهل العلم الترجيح. يعني الرواية تقول اربع سنين. وأيت ابن عباس وأنس ثلاثة عشر أو أربعة عشر. حين نأخذ الترجيح كما ذكر يطهر نعشو رحمه الله تعالى في في التحريم يعني والتنوير حين نأخذ الترجيح حتى يترجح أيت مسلم لأنها أرجح سندا وكذلك يترجح قول المسعود رضي الله عنه رضي الله تعالى غيره لماذا لأن مسعود رضي الله عنه كان متقدما في في إسلامه وكان ابن عباس رضي الله عنه صغيرا أنا ذاك صغيرا وكذلك ابن سعود رضي الله عنه متقدم يعني على أنس ولذلك اختار الطهر بن عشرون ما اختاره ابن عطية انه يشبه ان يكون صدره هذا ما توسمه بن عطية بان صدر هذه الصورة مكلي ولا شك ان فيها قرآنا مدنيا يعني ليش يعني هذا من المقطوع به عند العلماء أن الصورة فيها قرآن مدني، مثلما مثل العيال مثل التي تحدثت عن عدم نفاقين كما ذكرت لكم، والعيال التي تحدثت عن ااا آآ عن آآ آآ يعني اللي يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وليس مدرجة من الذين أنفقوا من بعض وقاتلوا، وذكر اليهود والنصارى وذكر اليهود والنصارى يعني في إشارات لهم. وكان هذا بعدي يعني كان يعني ظهور اليهود والنصارى في في المشهد لم يكن في مكة هؤلاء لأنهم كان في المدينة إذا الترجيح يعني من كل هذه الأقوال إن لا شك أن في الصورة قوانا مدنية لا شك في ذلك لكن يعني قد يكون صدر هذه الصورة وكذلك الآية التي التي نزلت ألم أني ل الذين أن أن قلوبهم لذكر الله أن يكون هذا مكتيا أن تكون هذا صدر الصورة مكيا ومع احتم مع يعني احتواء الصورة لا شك على قرآن المدني نزل بعد ذلك في في المدينة لذلك غالب المفسرين واجحوا كون الصورة مدنية والتفصيل ذهب إليه المعطية ذهب إليه كذلك ذلك بن النعشون بأن صدر الصورة مكي وبعد ذلك وما نزل من الصورة بعد ذلك فهو فهو من من قول إلا قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعل مسلفين إلى هنا فمن بعد هذه الآية هو من القرآن المدين وهذا هو التحقيق في هذه المسألة نعم ثلاث توزين التوجيه لقول ابن عباس بتعارض مع قول مسعود الله يطول ظن يعني لو حاولنا نوفق بين جبتينا وياه بتقول أربعة سنين غضون ثلاثة عشر أربعة عشر فيكون هيكون المستق التوجيه يكون يعني, يعني الجمع واجب متى متى أمكن لكن إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا لم نستطع الجمع في فيكون هناك التوجيه والصورة يعني موضوع الصورة الإجمالي هي تتحدث طبعا عن يعني أن أعمال كلها تنبشق من الإيمان بالله سبحانه وتعالى قاعدة بناء الإيمان بناء الأعمال كلها على الإيمان بالله عز وجل ومن أجل الأعمال بذل المال وبذل النفس لكن لا يكون البذل في الميدانين مقبولا إلا إذا بني على قاعدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك تأتي تأتي التوجيهات آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أن المسألة أن جميع الأعمال لابد أن تبنى على قاعدة الإيمان القاعدة الصلبة التي تنبشق منها جميع الأعمال تنبشق منها بذل المال بذل النفس في سبيل الله والصورة تتحدث عن يعني تذكر طائفة من المؤمنين وهم السابقون الأولون وهؤلاء لهم في في ميدان البذل لهم لهم الذروة العليا كما قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولئك أعظم ضاجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فتبين أن هذه الطائفة الأولى من المؤمنين ترسخت فيها. قيم الإيمان ولذلك لا يستون مع بعدهم لا يستون أبداً في في ميزان الله جل وعلا ولذلك الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاري والذين تبعونهم بإحسانا رضي الله عنهم ورضوا عنه وعند رم جنات تجى تحت الأنها والخلدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم قدم الله جل وعلا المهاجرين وقدم الأنصاب على وهناك طائفة أخرى من المؤمنين طائفة جاء أسلمت بعد الفتح ولم يترسخ فيها ولم تترسق فيها قيم الإيمان كما ترسخت في الجيل الأول مع النوم صحاب أيضا فهنا غالب خطابات الصورة نتوجه لهؤلاء حتى يترسق فيهم قيمة الإيمان يترسق فيهم قيم الإيمان أنا طبعا بعد الفتح دخل دخل الكثير من الناس في دين الله جل وعلا ولم يأكل لهم الحظ لم يكن لهم يعني مثل مثل ما كان للسابقين الأولين من التعبير كما كان بسليم يتعادم كل هؤلاء صحابة رضي الله عنهم لكن كما قال جل على لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل هؤلاء كعرض مداجنة من الذين أنفقوا من بعد وقتل غالب خطابات الصورة تتوجه لهذه للمسلمين الذين أسلموا بعد الفتح حتى يعني يتارت حتى يرسقوا الله عز وجل فيهم قيم الإيمان التي سينبثق منها بذل المال وبذل النفس في سبيل الله الذي أشار الله جل وعلا إليه في أول الصورة بذل المال وأنفق مما جعلكم المستقنفين فيه وبدل النفس المشار إليه بلفظ الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هو ليعلم الله ما ينصره ووص له بالغيب وإذا هذه الطائفة هناك طائفة أخرى وهم من طائفة منافقين الذين يعني طبعا حين يكون قوة للمسلمين وغلبا للمسلمين يكون هناك نفاق لذا قال جل وعلا يعني يوم مطار مميز الله بين بين المؤمنين وبين المنافقين يوم مطار المؤمنين والمؤمنات يسعموهم بين أيديهم وبإيمانهم بشركم اليوم جنات من تجري من تحتها الأنهاض خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين منضون نقت باسم الله سبحان الله وكمن من منافق عليم اللسان وكم من منافق يدعي الإسلام وهو يعين أعداء الله سبحانه وتعالى على على على على المسلمين سبحان الله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين من انظرون نقتبس من نوركم ليس لهم نور أن قلوبهم أكفرت من الإيمان انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فعل بينهم كما كان على طيقتهم في الدنيا من الخداع والغش والجزاء من جنس العمل لكن الله جل وعلا يفعل بهم هذا يعني عقوبة لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتنسوا لها فضلوا بينهم بصور لهم باب باطنه فيه الرحمة وظاهيره من قبله العذاب من قبلهم العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بقى كنتم معنا بالأجزاد بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورطبتم وغردكم الأمان حتى جاء أمو الله وغركم بالله غرور فاليوما لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواءكم النار هي مولاكم وبئس المصير إذن السورة تحدثنا عن هذه الطوافة الثلاثة و و ومع طيفة المفقين يكون هناك إشارات لأهل الكتاب إشارة لليهود وتحذير للأمة أن تسلك مسلك الغفلة التي سلكته الذي سلكته التي سلكته, ال... التي سلكته ال... اليهود من قبلهم ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أودوا الكتاب من قبل اليهود فطال عليهم الأمد فقصد قلوب... فطال عليهم الأمد في الغفلة فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون إشارة في آخر سورة لكل النصر يقول الله عز وجل ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا بتغاء ردوان الله فمرعوا حق رعايتها فآتينا الذين أمنوا منهم أجرام وكثير منهم فاسقوا إذن كان هناك إشارات لأهل الكتاب كذلك في هذه الصورة لتحذير الأمة تحذير الأمة من فعل داود والغفلة نعم. التي أصابت بني إسرائيل ببعدهم عن كتاب الله عز وجل فطال عليهم الأمة فقصت قلوبهم وهذا المرض صرى إلى هذه الأمة يعني غفلة ضابط أطنابها بين الناس فقصت القلوب حين طرى مثل هذه المشهد التي نراها لا طرعوا ولا تنسوا كزباب وقع على وجهه فقالها كذا وتحذير كذلك من الابتداع في الدين ومضار هذا الابتداع كما تدعى كما تدعى يا أولا ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتداء رضوان فما رعوها حق رعايتها فتحذير أم كذلك من الابتداع ومن الإحداث في الدين وتأتي أوائل هار يسوع لتوسخ قيم الإيمان لأن فيها من معاني تنزيه الله جل وعلا ومن إفراضه سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول الأول والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى غير ذلك من الآيات طبعا وردت الحديث أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم علي كان يقرأ بالمسبحات يعني بالمسبحات قبل أن يفقد المسبحات اللي هي الصورة التي فيها البداية هي بالتسبيح وقال إن فيها آية ان فيها آية أفضل من ألف آية. يعني لعله يشيد بذلك هو قال تعالى أول أول والآخر وظهر وهو بكل شيء عليم ولكن هذا الحديث يعني فيه ضعف في سنده. فهذا الحديث فيه ضعف في سنده ولذلك تميز يقول حسن طيب على عالم اللي حلو في كذلك بقية ابن ابن الوليد لكن هو مدلس لكن صلح هي بالتحديث على كل حال فالحديث المختلف في صحته واواظ الحافظ بكثير رحمه الله تعالى ليبين فضل هذه الصوره الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين